قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعتيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجت في نفسه حيفة من موسى قلنا فإنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يسلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي كما استحرف لا أقطع عن ايديكم وارجلكم منقلاص منقلاص ولو طلبنكم في ذوع النخل ولتعلمن اينا اكد عذابه وابقى قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقم ما ان تقضيها الدنيا إن آمنا بربنا ليُغفر لنا خطايانا وما أسرحنا وما أسرحنا عليه من السخط والله قيء وأبقى إنه من يأتي ربه مدرما فإن له دهنما لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتيه مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى